بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وانقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها ككالح الى ربك كدحا فملاقي فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلب الى اهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآه ظَهُلَهُ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يُّحْضَرَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا بَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ نَقْبًا عَنقَبًا فَمَا لَهُم لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعْمَلُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ